No. <laughs> فَمُسِرًّا مَتْلَ الشِّعْرِ الثَّفِذَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ بَن بَن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببقر ظلها <تصفيق> كذلك انو قلوبكم من بقد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما <تصفيق> الله عما تعملون كفتق <تصفيق> من يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا اندتونا بما فتح الله وعليكم ليحاجه قول بيئين دعوا بفم ام فلا